بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في إبدال الواو من الألف إذا انضم ما قبل الألف واليوم في إبدال الواو من الياء الواو تبدل من الياء تذهب الياء وتأتي الواو المسألة قال ثانيا إبدال الواو من, من الياء تبدل الواو من الياء في مسائل نذكر منها اثنتين يا إخوة الذي يعرف القاعدة أو يعني تمر عليه مسألة مسألتان ثلاث في باب الإبدال يوطن نفسه على أن ما بعدها قريبة, قريبة منها فهمت أصل العمل في الباب أن حرفا يكون مكان حرف آخر تبقى معك الشروط والضوابط فقط وإلا أصل الفكرة تكون قد وجدت معك من أول الأمر وتضح لكم معنى الإبدال حرف يذهب وحرف يأتي بدلا عنه ما السبب لماذا في أي موضع كم المسائل هذه إنما مجرد تفريعات لهذه القاعدة العامة في باب الإبدال قال تبدل الواو من الياء في مسائل نذكر منها اثنتين المسألة الأولى إذا كانت الياء ساكنة غير مكررة أي غير مشددة مضموما ما قبلها في غير جمع مثال ها قد قرانها هذه طيب المسألة الثانية إذا وقعت الياء لا مفعل وانضم ما قبلها هذه سهلة ماذا قلنا في راضياء تذكرون راضياء راضياء ما أصلها راضي و لماذا الواو قلبت يا أن لتطرفها وانكسار ما قبلها هذا الآن القضاء القضاء يا متطرفة وقبلها ضمة تقلب ماذا واو. كما أن الواو المتطرفة وقبلها كسرة تقلب ماذا يا أن مثال ذلك قضو قضو الرجل بمعنى ما أحسن قضاءه أصله قضى قضاء الرجل في المسألة فأحسن وأصل قضى قضيا لأنك تقول قضيت فترجع الألف إلى أصلها فإذا أردت أن تتعجب من قضاء الرجل حولت قضاء إلى صيغة فعولة فقلت قضيا قضيا قضيا ثقيل أم خفيف ثقيل فقلت قاضي بمعنى ما أقضاه فتجد الياء وقعت لا فعل وانضم ما قبلها فأبدلت واوا فقيل قاضوا الرجل ومثل ذلك قولهم نهوا الرجل إذا تعجبت من عقله فأصل الياء لأنك تقول نهيت وتقول النهية التي هي العقل والنهية جمعها ماذا نهى لين ليلني منكم قل الاحلام والنهى جمع ماذا نهيه التي هي العقل طيب هذه مساله في ابدال الياء في ابدال الواو من الياء ثم قال ابدال الألف من الواو والياء ابدال الالف انتبه ابدال الالف من الواو والياء أول ما أخذتم في دروس الصرف في مقدمة الصرف تذكرون الفعل الذي بدأت بدأنا به في أول ما أخذنا قال ما أصلها قول باع ما أصلها بيع هذا هذه مسألةهم هذه مسألة هذه الأفعال قال وباع وما أشبههما تتحرك يتحرك حرف العلة وينفتح ما قبلها فتقلب ماذا تقلب ألفا الواو أو الياء قال وهذا النوع من الابدال كثير جدا كثير في مفرداته لا في مسائله هو مسائلة واحدة الواو أو الياء قلبت ألفا لكن وأنو... ماذا أمثلته كثيرة وهو مشروط بشروط منها شروط في الواو والياء ومنها شروط فيما قبلهما ومنها شروط فيما بعدهما يعني هذا الآن ضبط هذه المسألة لما نقول تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب آلفا هذا اختصار لهذه المسألة قال فالشرط في الواو والياء أن يتحرك بحركة أصلية أن يتحرك بحركة ماذا؟ أصلية مثال الفعل قال أصله قول وباع أصله بيع بخلاف نحو قول وبيع لماذا ما قلبت الواو ألفا في قول وبيع نعم لعدم تحرك الواو والياء وبخلاف نحو جيل وتوم لأن الحركة عارضة اذ أصلهما جيل وتوأم جي الواء الياء في الاصل ساكنة ام متحركة ساكنة جي التو ام بعض العرب تخففها فتلقي بحركة الهمزة التي بعدها على الياء او على الواو فتقول جي التوام من باب التخفيف حركة الياء او حركة الواو عارضة ام أصلية عارضة. إذا كانت عارضة لا تبدل الواو ولا الياء ألفا قال وبخلاف نحو جيال وتوأم لأن الحركة عارضة أصله ما جيال وتوم فخفف بأن نقلت حركة الهمزة فيهما إلى ما قبلها ثم حذفت فقيل جيال وتوم فأنت تلحظ أن الحركة التي على الياء في الأول وعلى الواو في الثاني عرضت من الحرف بعدهما عند قصد التخفيف فلذلك لم يحصل الإعلال بالإبدال اذا ما شرط الواو والياء أن يتحرك فقط هكذا ان يتحرك بحركة أصلية فإن كانت الحركة عارضة لا إبدال والشرط فيما قبل الواو والياء فيما قبل الواو والياء أن يكون مفتوحا وأن تكون الفتحة في الكلمة التي هما فيها وذلك ظاهر في المثالين المتقدمين قال وباع أين الحرف الذي قبل الواو وقبل الياء القاف في قال والباء في باع وهما مفتوحان بخلاف نحو عوض لماذا؟ ما قلبت الواو ألفا في عوض لان ما قبل الواو مكسور وحيل ما قبل الحاء ما قبل الياء مكسور وصور وصور ما قبل الواو ماذا مضموم لعدم انفتاح ما قبلهما ونحو أخذ ورقة يزيد انظر الواو في ورقة متحرك أم لا بحركة أصلية وقبلها فتحه وهي الذال في أخذ لأن لأنه ليس ليس ماذا في كلمة واحدة يشترط أن تكون الفتحة وأن يكون الواو أوليا في كلمة واحدة أما أن تكون الفتحة في آخر كلمة والواو في اول كلمة أخرى أو اليا في اول كلمة أخرى فلا إبدال أخذ, أخذ ورقة ورقة, ورقة, ورقة يزيد فالواو والياء إنفتح تحركا وإنفتح ما قبلهما لم يقلبا ألف لماذا لأن الواو في كلمة والفتحة في كلمة أخرى الياء في كلمة والفتحة في كلمة أخرى سابقة قال لأن الفتحة في كلمة والواو أو الياء في كلمة أخرى والشرط فيما بعدهما أن يتحركا بعدهما أن يكون متحركا إن كانت عينين يعني إن كانت الواو والياء في عين الكلمة مثل قال باع الواو عين الكلمة والياء عين الكلمة وأن لا يكون ألفا ولا يا مشدده إن كانت على وهذا الشرط متوفر في الأمثلة المتقدمة بخلاف نحو بيان وطويل يعني هذا من ضمن الإشكالات التي قد تشكل على المبتدا فيقول نقول تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ماذا قلب ماذا فقلب ألفا أو لماذا تحرك لم, يقلب؟ لم تقلب الياء في بيان مع تحركها وانفتاح ما قبلها لأن بعدها وقع ساكنا وهو الألف وطويل بعد الواو ياء وهي ساكنة نعم لسكون ما بعد الياء التي بين قوسين عين الكلمة في المثال الأول وما بعد الواو عين الكلمة في المثال الثاني وبخلاف نحو غزواء وعصوان ورمياء الواو في غزواء تحركت وفتح ما قبلها وعصوان ورمياء تحركت الواو ولياء وفتح ما قبلهما قال لوقوع الألف بعد الواو أو الياء وهما لام الكلم وهما لا مكلمة ونحو علوي وفتوي لماذا الواو السلام الواو تحركت وانفتح ما قبلها فلم تقلب الفا لوقوع الياء المشدده بعدها لوقوع ياء المشددة بعدها بعدهما كذلك فبارك الله فيكم يشترط اذا كانت الواو او الياء في لام الكلمة ألا يقع بعدهما لا أرف ولا يا مشددة وإذا كانت في عين الكل في وسط الكلمة عين الكلمة يشترط ألا يسكن ما بعدهما أكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شكرنا إننا